ان كانت لشيخ محمد رحمه الله تعالى او مما الحقهم بعض طلبته من المقدمات التي سبقت الاصول الثلاثه وبيانها وهي ثلاث رسائل الرساله الاولى فيما يتعلق ببيان اربع مسائل ومر الحديث عنها وفيها المساله او الرساله الثالثه فيما يتعلق ببيان ثلاث مسائل والمساله او الرساله الثالثه فيما يتعلق ببيان مله ابراهيم ويجعلها مقدمه لنصون الثلاثه وهي خادمه لها ولا شك سان كانت من صنع المصنف رحمه الله او من غيره هي رسائل قطعا للشيخ الامام لكن هل هو الذي جمعها في هذه الرساله متواليه بهذه الصوره ام لا ذا محل النزاع قالها رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعتي اعلم ارشدك الله لطاعتي اعلم قالوا فيه مقيل فيما فيما سبق قال أرشدك الله لطاعته ألم هنا للانتهاء أي إلى طاعته هداك ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك والرشد الاستقامة على طريق الحق ضد الغي الرشاد ضد الغي إذن أرشدك الله لطاعته أي إلى طاعته الطاعة كما هي معلومة عند أهل الأصول موافقة الأمر وقال أرشدك الله لطاعته طاعه موافقه الامر والمراد به بالامر هنا ما يشمل النهي اذا قيل اوامر الله تعالى دخلت فيها النواهي واذا قيل الاوامر والنواهي حينئذ اختصت الاوامر بصيغه افعل واختصت النواهي بصيغه لا, لا تفعل افعل ما ادى معناها وكذلك لا تفعل ما ادى معناه لكن اذا قيل امر الله تعالى او قيل الطاعه هي موافقه الامر دخل فيها انه لان طاعك كما تقول بامتثال المامور كذلك تكون بامتناع المحظور كلاهما طاعه الطاعه في الفعل والطاعه كذلك في في الترك قال اعلم ان الحنيفيه هذا مفعول به ولذلك فتح ان ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله ان ونبيه بفتح الهمز لان مفعول به من قوله اعلم الحنيفيه هذا اسمه ان ملة ابراهيم هذا بدل او عطف بيان ان تعبد الله خبر ان ان ما دخلت عليه بتاويل مصدر ان تعبد الله يعني عباده الله عباده الله كانه قال الحنيفيه عباده الله او قال مله ابراهيم عباده الله بالاخلاص مخلصا له له الدين اذا ان وما دخلت عليه بتاويل مصدر خبر ان قال هنا اي الحنيفيه طريقه وشريعه الخليل ابراهيم مله مله بمعنى الطريقه وبمعنى الدين وبمعنى الشريعه وهذه المله هي التي يعنون لها به بالاسلام العام الاسلام العام هو القدر المشترك بين سائر الانبياء والمرسلين وهو المعنون له به باصل الدين وكذلك بمله ابراهيم اي الحنيفيه طريقته وشريعه الخليل ابراهيم وجميع الانبياء عليهم السلام هي ما قررها به المصنف ان تعبد الله مخلصا له الدين هذا محل وفاق بين جميع الانبياء والمرسلين وهو المعني بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وارتنبوا الطاوعه في كل امه رسولا اذا كل رسول جاء بهذه الدعوه وهي مله ابراهيم وهي الاسلام العام قال ان تعبد الله مخلصا له الدين يعني الجمع بين الامرين ليس عباده الله فقط لان المشرك ها قد يعبد الله المشرك يعبد الله ويعبد غير الله تعالى متى يكون موحدا اذا افرد الله تعالى بالعباده اذا افرد الله تعالى بالعباده اذا مله ابراهيم الاسلام العام عباده الله بالاخلاص لابد ماذا بالاخلاص احتياطا من عباده الله تعالى لا مع الاخلاص لانه قد يعبد الله تعالى تاره ويعبد سائر الاصنام تاره اخرى هنيدا نجمع بين بين الامرين ولذلك الشرك من اسمه فيه معنى التشرك معناه تشرك شركه اختلاط هنيد شرك بين الله تعالى وبين بين غيره متى يكون محققا لمله ابراهيم اذا افرض الله تعالى به العباده وهذا معناه أن تعبد الله مخلصا له له الدين قال فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله والإخلاص حب الله وإرادة وجهه يعني أن لا يريد إلا الله تعالى به بالعبادة يعني القصد أن يكون مقصوده وإرادته وتوجهه إنما يكون إلى الله عز وجل وهذا لن يتأتى إلا بماذا إلا بمحبة الله تعالى لذلك عرف ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارس في موضع ما عرف التوحيد بانه افراد الله تعالى بالمحبه افراد الله تعالى بالمحبه والمحبه هي اساس العباده لانه لن يعبد الله تعالى الا مع المحبه والاخلاص حب الله واراده وجهه وعباده الله بالاخلاص وترك عباده ما سواه هي المذكوره في قوله تعالى ثم احيينا قوله وترك عباده ما سواه هذا تصريح ها بما دل عليه قوله بالاخلاص لانه لو لم يذكره لدل عليه قول ماذا بالاخره عباده الله بالاخلاص يعني اذا كانت بدون اخلاص اذا لم يترك عباده ما سوى الله تعالى اذا لا يتصور ماذا لا يتصور ان يعبد الله تعالى بالاخلاص ويعبد معه غيره هل يتصور لا يتصور كذلك ان يعبد الله تعالى بالاخلاص يكون مخلصا افرد الله تعالى به بالعباده ومع ذلك يعبد غيره هل يتصور؟ لا وجود له البتة لا في العقل ولا بالشرع لا عقلا ولا, ولا شرعا أن يكون مفردا غير مفرد كمن يكون قائما جالسا في وقت واحد كمن يكون مستيقظا نائما في وقت واحد كمن يكون ذكرا أنثى في وقت واحد لا يجتمعان البتة واضح؟ إذن عبادة الله بالإخلاص هذا احتراز ونص عليه بقوله وترك عباده ما سواه لا بد ان يترك فاذا لم يترك عنيد لا يكون موحدا لا يكون مسلما هي المذكوره في قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ان تتبع امر والامر يقتضيه الوجوب اذا المامور به اتباع مله ابراهيم ما هي مله ابراهيم هي التي بيناها المصنف رحمه الله تعالى ان تعبد الله تعالى مخلصا له الدين وما كان من المشركين حنيفا وما كان من المشرك حنيفا اي مائلا عن الشرك الى التوحيد قصدا يعني تبرئ من الشرك واهله وقصد التوحيد قصد التوحيد والتوحيد وافراد الله تعالى بالعباده وما كان من المشركين ما كان من المشركين لشركهم فالتعليل حينئذ نكون بما دلت عليه الماده وما كان من المشركين لما تبرأ من المشركين لكونهم تلبسوا به بالشرك اذا الحكم هنا معلق وما كان ذا حكم نفي لماذا لكونهم مشركين اذا لكونهم قد اشركوا وما كان من المشركين وفي قوله ان ابراهيم كان امه قانيتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاهد في قوله حنيفا اي مائلا عن الشرك الى التوحيد قصدا مستقيما ثابتا على ذلك ولم يكن من المشركين لا بقلبه ولا بلسانه ولا كذلك باركانه يعني لا يجامع المشركين البت هذا هو اصلا هذا هو ما كان في القلب هذا لا يسقط بحال من الاحوال واما ما كان باللسان او كان بالبدن فهذا باعتباري الشرع بمعنى قد يفوت ويبقى الاسلام قد يفوت ويبقى الاسلام عند الضروره ونحوها قال والحنيف مشتق من الحنف بفتحتين حنف فعل وهو الميل يعني في لسان العرب ولذلك قد قالوا في رجله حنف يعني ميل فالحنيف المراد به في هذا النص على جهه الخصوص وان كان هو من حيث المعنى العام يقال المائل الى الحق الى الى الحق واصل الحق هو هو التوحيد افراد الله تعالى بالعباده قال فالحنيف المائل عن الشرك قاصدا الى التوحيد الى الى التوحيد وقوله قاصدا اراد به ماذا بيان ما ذكره سابقا بقوله واراده وجهه لارادهه معنى القصد والتوحيد طاعته والتوحيد عبادته هنلابد بماذا لابد من, من القاصد لابد من من القاصد قال والحنيف كذلك يفسر بماذا يفسر به المستقيم فالمال الى التوحيد مع استقامه عليه لانه قد يميل الى التوحيد ولا يستقيم كما أنه قد يسلم ولا يكون ثابتاً على الإسلام لا يكون جاءه الموت وهو, وهو على الإسلام ولذلك قال تعالى وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يعني استمروا واستقيموا ودوموا على الإسلام حتى إذا جاء الموت حينئذ قبض الإنسان وهو, وهو مسلم إذن قد يميل إلى التوحيد ولا يستقيل حينئذ نجمع بين الأمرين فنفسر الحنيف به بالمعنيين قالوا الحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه هذا تعبير ابن القيم رحمه الله تعالى وكل من كان على دين ابراهيم عليه السلام يسمى ماذا يسمى حنيفا سماه حنيفا اذا كل من اتبع مله ابراهيم فهو حنيفي فهو حنيفي بمعنى انه مال عن الشرك الى الى التوحيد قصدا وعبد الله تعالى بالاخلاص ولا يتحقق ذلك الا بترك عباده ما سوى الله عز وجل حينئذ نكون محققا ل ملته ابراهيم والا فلا قال رحمه الله تعالى ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك مشار اليه ماذا عباده الله تعالى بالاخلاص امر الله جميع الناس جميع الناس وكذلك الجن كذلك لكن خاطب الناس هنا او بين الناس باعتبار دعوه الشيخ رحمه الله تعالى وخلقهم لها ايوه بالاخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو مله ابراهيم امر الله بها جميع الناس لا يخرج عنهم واحد البتة وخلق لها جميع الثقلين الجن والانس لقوله تعالى كما قال المصنف هنا كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا, إلا ليعبدون وما خلقت الجن والانس هذا فيه حصر والحاصر والقصر بمعنى على الصحيح تقاربان وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه وله صيغ واعلىها هو ما والا ولذلك جاءت هذه الايه على اسلوب هو اعلى صيغ الحصر ليس بعده اسلوب للبت وانما هذه ادنى من ما والا اذا وما خلقت الجن والانثى لاي حكمه من الحكم الا الحكمه واحده عينيد جميع الحكم منفيه والذي اثبت ماذا حكمه واحده وهي ما نص عليه بقوله يعبدون فاللمحينيذ هنا للتعليل الا ليعبدون الا لي وعندنا هنا فعلان وفاعلان عندنا فعلان ووفاعلان وف ها الفعلان الاول خلق والفاعل الله عز وجل خلقت ها الثاني يعبد العباده والفاعل الواو ففعل الله عز وجل الاول ليفعلهم الثاني لا ليفعل بهم الثاني كما فعل بهم الاول والا صارت الاراده كونيه وهنا الاراده شرعيه دينيه حينئذ خلق جل وعلا الجن والانس لاجل ان يعبد ثم قد يعبد وقد لا قد لا يعبد قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ما اوجد سبحانه وتعالى الثقلين الا لحكمه عظيمه وهذه الحكمه العظيمه هي عباده الله وحده لا شريك له وترك عباده ما سواه وزاد المصنف هنا لفظا لان العباده لا تصح ان تكون عباده الا اذا كانت بالاخلاص الا ليعبدون اي الا لوحدون اذا فسرت بالتوحيد لا اشكال واذا فسرت كما قال علي رضي الله تعالى عنه غيره الا لامرهم وانهاهم فاعظم ما امر به التوحيد واعظم منهي عن هو الشرك حينئذ دله الدل على انه لا تصح العباده وامتثال الامر الا بماذا الا بالاخلاص وكذلك ما يتعلق به بترك النهي قال هنا وترك عباده ما سواهم وافادت الايه ان الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى يعني لا يؤمرون ولا ينهون بل خلق الله عز وجل الخلق للعباده وارسل الرسل لبيان هذه العباده حينئذ اجتمعت او قامت عليهم الحجه قال ومعنى يعبدون يوحدون الا ليعبدون الا ليعبدون هذه اللام لام التعليل هنئذ تكون ناصبه تكون ناصبه بنفسها عند الكوفيين وتكون ان مضمره بعدها عند البصريين هنئذ على القولين على قولين يعبدون هذا فعل مضارع منصوب بان المضمره او باللام لكنه منصوب لكن النتيجه ماذا انه منصوب سواء كان بان مضمره او باللام والنون مذكوره هنا لماذا لم تحذف ها وحذفها للجزم والنصب سمه ها اصبر ها اصرو يعبدونني اذا بنونين هذه النون ليست هي نون الرفع التي تحذف للناصب هذه النون تسمى نون الوقايه كذلك وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقايه وليس قانون نون الوقايه عبدونني اصلها اذا, إذا اراد ادخال الياء هكذا يعبدوا نا اي ادلا يصح لان النون مفتوحه هذن الياء يقتضي ما قبل ان يكون ماذا ان يكون مكسورا وماذا صنعوا اتوا بنون حرف زائد هينئذ يكون مكسوره من اجل مناسبه الياء مثل غلا مي ولامي الكسر هذه من اجل ماذا من اجل مناسبه الياء والكسر لا يدخل الفعل هينئذ لابد من ايان بحرف زائد يتحمل هذه الكسره فقيل يعبدونا ني ني ها جاء بنونين نون الرفع الاولى والنون الثانيه نون الوقايه حذفت نون الرفع للناصب ولذلك الا ليعبدوني ان نجدها في القران ماذا مكسوره ولو كانت نون الرفع لكانت مفتوحه صحيح كان مفتوح عليه فتحه لكن هذه مكسوره ودل ذلك على ان ليست هي نون الرفع التي تحذف لليل الناصب اذا اصله يعبدونني فلا اشكال حينئذ هو منصوب نصبه حذف ها حذف النون وحذفها اي نون للجزم والنصب سمى يعني علامه حينئذ حذفت النون للناصب وعظم يرى انه عند الناصر لكنه للناصر قال هنا ومعنى يعبدوني يوحدوني يوحدوني اذا فسر العباده بالتوحيد وهذا لا اشكال فيه تفسير العباده بالتوحيد لكن يقال ان التوحيد من العباده صحيح ام لا توحيد من العباده وليس كل العباده لكن لما كانت العباده ب سائر انواعها وصنوفها لا تصح الا بالتوحيد حينئذ نعبر عن العباده بماذا بالتوحيد بما لا تصح الا الا به كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الحج عرفه فقط وما عدا مثل ابن حزم اذهب ليس بركن ولا واجب قل لا الحج عرفه معناه الركن الاعظم الذي لا يصح الحج الا بماذا الذي نقف به بعرفه وما عداه دل الدليل على انه كذلك داخله سواء كان في الاركان او في الواجبات هنا العباده فسرت في قول ابن عباس كغيره بالتوحيد بناء على ماذا على ان اعظم انواع العباده التوحيد ثم سائر العبادات لا تصح ولا تقبل الا بماذا الا به التوحيد ولذلك عبر عنه بماذا بالتوحيد ففسر بعضهم بالل يعبدون الا لامرهم انهاهم قال هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل موضع في القران اعبدوا الله ومعناه وحدوا الله يعني جعل التوحيد مرادف للعباده على المعنى الذي ذكرناه وجاء ايضا عباده الله توحيد الله عباده الله توحيد الله وكذلك قال والعباده في اللغه التذلل والخضوع من قول طريق معبد اي مذلل قد وطأته الأقدام يعني من كثرة المشي عليه صار ماذا؟ صار موطأ ولذلك تعرف أن هذا طريق وهذا ليس بطريق كذلك بالبصر هذا موطأ بمعنى أنه صار مسلوكا وسميت وظائف الشرع على مكلفين عبادات لأنهم يفعلونها لله خاضعين الذليلين ويأتي تعريفها فيه بالشرع في قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى أعظم ما أمر الله به التوحيد التوحيد يعني ثم اوامر امر الله تعالى بها وليست على مرتبه واحده بل هي متفاوته بل هي متفاوته قال وهو اعظم فريضه فرضها الله على العباد علما وعملا لان التوحيد مفهومه ماذا مركب مدلوله مركب ليس علما فقط وانما هو علم وعمل هنن لابد من الجمع بين بين الامرين ومن ظن ان التوحيد مجرد علم فقط فقد اخطا هذا افتراء على الله ولاجله التوحيد ارسلت الرسل وانزلت الكتب وبه تكفر الذنوب كما مر معنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يعني تكفيره الذنوب وتستوجب الجنه وينجى من النار يعني مقاله الى الى الجنه قطعا بالاجماع من الامور المعلوم من الدين بالضروره ان كل من مات على التوحيد فما قاله الى الى الجنه وان عذب في في النار قال وينجى من النار اي من الخلود فيها واما الدخول فقد يدخل الموحد النار ثم يخرج منها بشفاعات ونحو ذلك قال وهو افراد الله بالعباده وهو ضمير يعود الى التوحيد فعرف لك التوحيد بانه ماذا افراد الله بالعباده والافراد هذا هو معنى التوحيد في اللغه لانه مشتق من الوحده وهي الانفراد توحيد مشتق من من الوحده وهي الانفراد قال فهو في الاصل من وحده يعني من قولك وحده توحيد وحد فعل يفعل تفعيلا وحد يوحد توحيدا مثل كسر يكسر تكسيرا حينئذ ياتي على وزن التفعيل قال جعله واحدا اي فردا جعله واحدا اي فردا جاء زيد وحده اي منفردا ووحده قال انه واحد احد وقال لا اله الا الله يعني اذا وحد الله فيلزم اما انه قال واحد احد او قال لا اله الا الله او اعتقد كذلك لان هو المعنى المراد او اعتقد ان الله تعالى يجب افراده به بالعباده الذين يكون قد وحد الله تعالى والواحد والاحد وصف واسم البارئ لاختصاصه بالاحاديه يعني هذان اسمان الواحد علم على البريد لو علم دل على ذلك قوله تعالى وهو الواحد القهار واحد هذا علم يدل على ماذا يدل على صفته يدل على على صفته الرحمن علم صحيح يدل على ذاته وصفه ما هي لصفه الرحمه العليم يدل على صفته العلم السميع سمع البصير البصر الواحد الاحديه الاحاديه ولذلك قلت لك ان اعتقاد ان الله تعالى واحد وانه يجب ان يفرض بالعباده هذا جعل قلبي ليس جعل الخارجين لماذا لان هذا صفه للبارئ جل وعلا فكما انك تعتقد ان الله تعالى مستوي على عرشه ولا اثر لك فيه في الخارج لان الله تعالى مستوي على عرشه بذاته جل وعلا وانما انت تعتقد لان الاثبات والنفي محله القلب قد ينفي السواء البارد لو علو يعتقده في قلبه كذلك ولا يكون مطابقا للواقع وقد يعتقد ان الله تعالى مستوي على عرشه ما يكون حينئذ مطابقا للواقع فالاثبات والنفي باعتبار اعتقاد العابد اما في الخارج فليس له اثر فيه البتة والاحد كذلك وهو الله احد من اسمائه جل وعلا اذا وصف اسم البال الاختصاص به بالاحاديه فهو مسماني دللني على صفه الوحده وهي الانفراد فهو واحد احد جل وعلا في ذاته واسماؤه وصفاته و الوهيته بهذا الاعتبار اذا قول وهو افراد الله بالعباده افراد الله هذا دل عليه ماذا دل عليه لفظ التوحيد لان التوحيد لا يصح الا باثبات ونفي واذا اثبت ونفى حينذ حصل الافراد والا لا يحصل لانه لو نفى قال لا قائما ها لم يثبت شيئا ولو قال قائم اثبت القيام لزيد ولغيره بس كذلك حينئذ لا يكون الافراد الا بالاثبات واو النفي وهنا دل عليه قول لا اله الا الله قال واعظم ما نها عنه الشرك يعني ثم منهيات وليست على مرتبه واحده كما هو الشان في الاوامر ثم اوامر وليست على مرتبه واحده ما نهى عنه الشرك قال ابقي في الموضع السابق قالوا أقسام التحيد ثلاثة بعد أن عرف التحيد إفراد الله بالعبادة قالوا أقسام التحيد ثلاثة ودليله الاستقراء والتتبع استقراء والتتبع والاستقراء والتتبع لا يمنع أن يكون التقسيم شرعيا قول أهل العلم الاستقراء والتتبع لا يمنع أن يكون ماذا التقسيم شرعيا لأن العبر هنا بماذا بالذي استقرأ ما هو ان الاستقراءنا الكتاب والسنه كانت النتيجه ان التوحيد ثلاثه انواع من الذي قسمه الى ثلاثه انواع الشرع اذا صار التقسيم شرعيا لو استقرى كلام اهل اللغه حين صار الاستقراء وتتبع ماذا عرفيا صلاحيا فليس كل ما قال اهل العلم فيه ماذا انه بالاستقراء والتتبع معناه انه ليس شرعيا هذا غلط وان فهم بعض الناس معاصر ان هذا تقسيم ليس شرعيا بل هو الصلاحي هذا غلط وصاب انه شرعي الذي قسم هذا التقسيم هو الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فهيمه الصحابه ومن تابعه واقسام التوحيد ثلاثه توحيد الربوبيه وهو العلم بان الله رب كل شيء وخالقه رب كل شيء ده في تعميم ثم ذكر صفه واحده او فعلا واحدا من افعال جله وعلا وهو الخلق وافراد الله تعالى بافعاله هو جل وعلا هو ما ده توحيد الربوبيه الثاني توحيد الاسماء والصفات وهو ان يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد ان يتحقق في ماذا معنى الافراط والا ما صار توحيدا اذا قلت توحيد الاسماء والصفات معناه ان يفرد الله تعالى باسماءه وصفاته فلا يضيف الى الله تعالى من صفات واسماء المخلوقين ولا يجعل للمخلوق من اسماء وصفات الباري جل وعلا ليتحقق ماذا الافراد لا بد من الافراد كما نقول العباده لله يعز وجل لا يجعل العباده لغير الله كذلك لا يجعل اسماء الباري جل وعلا وصفاته ماذا لغير الله تعالى والا وقع في الشركه الاكبر وقع في الشرك قال والثالث توحيد الالهيه وهو اخلاص العباده لله وحده بجميع افراد العباده بجميع افراد العباده ولذا قال مصنف افراد الله بالعباده هل هنا تفيد للاستغراق يعني كل عباده كل ما صدق عليه انه عباده وجب افراد الله تعالى بها قال واعظم ما نهى عنه الله عز وجل الشرك ثم منهيات واعظم ما نهى عنه وهو الشرك والشرك النصيب شرك في لسان العرب يطلق بمعان متعدده ياتي بمعنى النصيب والحظ ونحو ذلك واسم من اشرك بالله يسمى ماذا؟ يسمى مشركا لانه اتصف بماذا؟ اتصف به بالحدث وكل من اتصف بالحدث وجب شرعا ولغه ان يشتق له منه اسم فيقال لمن زنى زانن ويقال لمن سرق سارق ويقال لمن راب مراب ويقال لمن اشرك مشرك لا فرق بين هذا وذاك كلاهما بمعنى بمعنى واحد وصف من اشراك بالله وهو اعظم ذنب عصي الله به هذه القاعده هي قاعده لغويه لم يمنع منها الشرع يعني في لغه العرب بل عند العقلاء ان كل من اتصف بي بوصف وجب ان يشتق له من ذلك الوصف اسم فاذا جلس قيل فيه جالس واذا قام قيل فيه قائم واذا لم يتصف بالحدث لم يصح لنا الاشتقاق فلا يقال لمن لم يقم قائم ولا يقال لمن لم يجلس جالس وهكذا واي ذنب اعظم من ان يجعل قال وهو اعظم ومذنب عصى الله به ولذلك لا يغفره جل وعلا لمن مات عليه واي ذنب اعظم من ان يجعل مع الله شريك في اولهيته او ربوبيته او اسماءه او صفاته هنا جعل التقسيمه باعتباري الشرك مقابل للتقسيم باعتباري التوحيد فكل قسم من اقسام التوحيد يقابله قسم من اقسام الشرك فالشرك حينئذ يكون كم قسم ثلاثه شرككم في الربوبيه وشرككم في الاسماء والصفات وشرككم في في الالوهيه كما ان التوحيد ثلاثه اقسام قال وكما ان الشرك اعظم الظلم يعني اعظم الظلم ولا ظلم فوقه وابطل الباطل كما تقدم فهو هاضم للربوبيه وتنقص للالوهيه الهضم بمعنى التناقص هضم حقه أي نقصهم وسوء ظن برب العالمين وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه الشرك كما أنه يعرف فيما يتعلق به الشرك العبادة بأنه صرف العبادة لغير الله تعالى كذلك يعرف بأنه ماذا تسوية المخلوق بالخالق لماذا؟ لأنه جعل المخلوق للمخلوق ما هو من خصائص الخالق ما هو من خصائص الخالق فاذا جعل واعتقد للمخلوق ما هو من خصائص الخالق فسوى بينهما كذلك اذا اعتقد ان المخلوق يخلق ها ويملك ويدبر الامر وبيده السماوات ما في السماوات عظيم ما الفرق بينه وبين الله عز وجل سوى بينهما او لا يكون سوى اذا تسويه المخلوق بالخالق وجهه انه اضاف الى المخلوق ما هو من خصائص الخالق واذا كان كذلك فقد سوى بين الفرع والاصل قال وهو اي الشرك دعوه غيره معه واراد بيان الشركه الاكبر وهذا يدل على ان الشركه اذا اطلق انما يراد به الاكبر وهو اي الشرك دعوه غيره معه فلا تدعوا مع الله احدا فلا تجعلوا لله اندادا هذا احسن ما يعرب به الشرك انه دعوه غير الله تعالى مع الله والدعوى المراد بها ماذا هنا العباده فلا تجعلوا لله اندادا جعل الندي مع الله تعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشخص الذي قال له ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا فدل ذلك على ان الند وجعل الندي مع الله هو عين الشرك لكن قد يكون اكبر وقد يكون اصغر حينئذ فلا تجعلوا لله اندادا هذا يشمل النوعين ولذلك بسر ابن عباس فيما نقل عنه بأنه ماذا كقول القائن لو لك ليبة فلان لكان كذا وكذا لأتانا للصوص هذا شرك أكبر أو أصغر هذا أصغر مع كوني ذكره في قول تعالى فلا تجعل لله أندادا دل ذلك على ماذا على أن التنديد على مرتبتين تنديد مطلق من كل وجه وهو الشرك الأكبر مطلق التنديد يعني جعلوا الندي مع الله تعالى ولو في اللفظ ولو في اللفظ ولو في الالفاظ ولذلك الشرك الاصغر قد يكون في اللفظ وحكمنا عليه بكونه فيه تنديد اذا التنديد قد يكون ماذا مطلق التنديد ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما شاء الله وشهد بانه ماذا بانه من التنديد ومع ذلك لم يكفر الرجل بالاجماع لم يكفر به بالاجماع فدل ذلك على ان الشرك الاصغر يطلق عليه انه تنديد اذا دعوه غيره معه اي طلبوا غير الله مع الله يعني السؤال دعوته دعوة, دعوة دعا يطلق ويراد به السؤال ويطلق ويراد به التعبد ولذلك دعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء مسألة الذي هو السؤال يا رب يا الله يا غفور يا رحيم ودعاء العبادة والتعبد الفعل 22 stars of Allah فتعبد الفعل دعاء العبادة صرف الغير إلى الله تعالى شرك أكبر بدون تفصيل لا تفصيل فيه لأنه عبادات محظة فصرف الغير إلى الله تعالى يعتبره شركا ي觉得 الصیت HIV يعني بينما ما يقدر عليه وما لا يقدر تفصيل الذي مر معنا عصره وهو ان اذا كان سؤال ميت او غائب فلا تفصيله بينما يقدر ما لا يقدر فهو شرك اكبر وان كان لحي حاضر فيما يقدر عليه فهو جائز فهو جاء كالاستعانه وله صيغه اذا التفصيل يكون في ماذا في دعاء المساله اما دعاء العباده فلا تفصيل فيه البت قال طلب غير الله مع الله وسؤال غيره يعني غير الله تعالى معه من ملك او نبي او ولي او شجره او حجر تبي او شجره او حجر فيه ان السؤال الجامد كسؤال الميت يعني سؤال الجامد ما لا يقدر عليه الا الله كسؤال الميت لا فرق بينهما يكون ماذا يكون شركا قال او حجر او قبر او جنين والاستعانه به والتوجه اليه وغير ذلك من انواع العباده اذا دعوه غيره معه يعني دعاء غير الله عز وجل مع الله ان كان على وجه التعبد والعباده فهو شرك اكبر مطلقا ان كان المراد به السؤال ففيه التفصيل الذي ذكرناه والدليل قول تعالى دليل على ماذا والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعظم ما امر الله تعالى به التوحيد وعرفه افراد الله تعالى بالعباده وعظم ما نهى عنه الشرك وعرفه دعوه غيره معه ثم جمع بدليل واحد بالامر بالتوحيد الذي هو اعظم الاوامر والنهي عن الشرك الذي هو اعظم النواهي وبين ان بالاجتماع هنا اجتماع الامر والنهي معا في سياق واحد دليل على ان الاول لا يصح الا بالثناء بالثاني صحيح حين ذكر الدليل هذا لثلاثة أمور أولا عبد الله أعظم ما أمر الله تعالى به وهو فراد الله تعالى بالعبادة ثانيا أعظم ما نهى عنه هو الشرك قوله لا تشركوا به شيئا ثالثا وهو من الأمور المهمة أن العبادة لا تصح إلا بارتناب الشرك كما أن الصلاة لا تصح إلا به بالطهارة فلو ترك الطهارة حين يذن يكون مع القدرة عليها لا تصح الصلاة فالإسلام لا يصح إلا بالطهارة إلا بمجانبة الشرك قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوه فأمر الله عز وجل بماذا؟ بعبادته جل وعلا عبدوا الله ها لفظ الجلالة هنا عرابه ها مفعول به حليد صار معبود أو لا صار معبود فالمعبود هو الله عز وجل هنا فيه إجمال في الآية ما هو الإجمال عبدوا الله فيه معين وفيه إجمال التعيين في المعبود هو الله لأن هذا علم والعلم يفيد ماذا يفيد التعيين إذا قلت ماذا أقتل زيدا عينته أو لا عينته ضرب عمرا عينته عبدوا الله عينته ثانيا فيه إجمال من حيث العبادة ما هي العبادة؟ لابد من الرجوع إلى سائر النصوص فينظر فيما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو أمر السحباب أما هذا اللفظ فلا يدل إلا على شيء واحد وهو أن العبادة واجبة أن تقع لله عز وجل أما ما هي العبادة وما أنواعها وما أصنافها هذا ما رده إلى سائر النصوص واعبدوا الله ولا تشركوا لا ناهية تشركوا أصلها تشركون حذفه النون لي الجازم النهي الجازم حينئذ هو منهي عنه والنهي يقتضي التحريم اذا يكون ماذا يكون محرما يكون محرما ثم النهي يقتضي فساد المنهي عنه فلو وقع الشرك في اي عباده فهي باطله لو وقع في الصلاه لو وقع في الصوم لو وقع في إلى اخره فهي باطله قوله تشركوا هذا خطاب الواو هنا تفيد العموم اي شخص يعني يتصور أن يقع الشرك من العالم من الجاهل عمدا جهلا فهو داخل في قوله تشركه بالواو به بالله عزه شيئا نكرة في سياق النهي حينئذ انتعم, انتعم الاقتران هنا بالواو بين الجملتين اعبدوا الله ولا اعبد لا هذا يدع على ماذا على أن العبادة المأمور بها شرعا لابد من مجانبه الشرك الا لا تصح العباده البتة الاقتران هنا مراد ومطلوب يعني مطلوب من جهه اللازم وكذلك من سائل الادله حينئذ اجتناب الشرك شرط لصحه العباده ولذلك نقول عباده لا تصح الا بشرطين الاول الاخلاص وهو التوحيد فكيف حينئذ نجتمعان فذلك اذا تناقض لا لا اشكال ان الا القول بان المسلم قد دقع في شرك اكبر ويبقى على اسلامه يكون هذا النص دلا على ابطال هذا القول قال يا امر سبحانه وعباده بعبادته وحده لا شريك له انظر ماذا قال ذات بعبادتي وحده لا شريك له بعبادتي واضح من قوله عبد الله لكن من اين جاء الشارح نوى قوله وحده لا شريك له من قولي ولا تشرك به شيئا لأن العبرة هنا بماذا؟ بمدلول نصي يعني ما دل عليه بالتركيب لا نأخذ فقط عبد الله ثم يفعل ما شئت بعد ذلك قل لا عبد الله مع ماذا؟ لا تشرك أعبد لا تشرك إذن إذا عبدت وأشركت ما عبدت؟ صحيح أو لا؟ إذا عبدت الله تعالى وأشركت إذن ما عبدت لأن المشرق قد يقع منه ماذا؟ عبادة وشركون لما كان يتصور بالعقل العقل لا شرع عنه وكذلك في واقع الناس أنه قد يجمع بين العبادة باعتبار ظنه وإلا باعتبار الشرع ليست عبادة الانتفاءة شرطية باعتبار ظنه أنه يعبد الله تعالى ويعبد غيره حينئذ لما كان الواقع كذلك نهى الله عز وجل عن الشرك مع الأمر به بالعبادة قال يأمر سبحانه وعباده بعبادته وحده لا شريك له إذن بعبادته دل عليه قوله عبد الله وعبد الله وحده لا شريك له دل عليه قوله لا تشركوا به شيئا والنتيجه حين عبادته جل وعلا وحده دون ما سواه فانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على على خلقه يعني لماذا نعبد الله تعالى وحده لانه المستحق الاله لا يكون اله الا اذا كان مستحقا لان يعبد ومتى يستحق ان يعبد اذا كان الخالق الرازق الى اخره فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا قال وشيئا في قوله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي فعم الشرك قليله وكثيرهم قال وقرن سبحانه الأمر بالعبادة التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك الذي حرمه فدلت الآية وقرنه على ان اجتناب الشرك شرط في صحه العباده ودل على ان قول الاصوليين مطلقا ان دلاله اقتران ضعيفا ضعيفا بل لابد من التفصيل لابد من, من التفصيل قد تكون ضعيفه في مواضع ولكن قد تكون معتبره في في مواضع قالوا تسمى هذه الايه اذا فدلت الايه فدلت على ان اجتناب الشرك يعني تلقه شرط في صحه العباده بل في صحه الاسلام لا يصح الإسلام إلا باجتناب عبادة ما سوى الله تعالى قال وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة لأنها اجتملت على حقوق عشرة وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القرب واليتام والمساكين والجال ذي القرب والجال الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مقتالاً فخوراً في النساء قال أحدها الأمر بالتوحيد ثم عطف عليه التسعه الباقيه وابتداؤه تعالى بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك ادل دليل على انه هو اهمها فانه لا يبدا الا بالاهم فالاهم اي في المهم فدلت على ان التوحيد اوجب الواجبات وان ضده وهو الشرك اعظم المحرمات وهذا محل اتفاق عنده العلمي ولذلك لما كانت الشرك اعظم المحرمات بخصوصه لو مات عليه لا يقبل المغفره ان الله لا يغفر اي يشرك به هذا لخصوص الذنب العظيم الذي هو الشرك وما عداه ها فهو داخل تحت المشيئه كذلك اذا هل سوى الله تعالى بين جميع الذنوب الجواب لا فرق بين ذنب وذنب كذلك بين الاوامر فرق بين امر وامر قال رحمه الله تعالى اذا انتهى كلامه فيما يتعلق بالرساله المتعلق ببيان ملتي ابراهيم واختصارا ملة إبراهيم عبادة الله تعالى بالإخلاص أن يعبد الله تعالى بالإخلاص بالإخلاص هذا يفسر بماذا ترك عبادة ما سواه فإن عبد الله وعبد غيره من الأوثان أيًا كان ذلك الوثن والصنم حينئذ لم يتحقق له الوصف وهو ملة إبراهيم وإذا انتفى عنه هذا الوصف ثبت ماذا ثبت نقيض وهو الشرك ثم قال رحمه الله تعالى داخلا في المقصود به برساله وهو الاصول الثلاثه فاذا قيل لك يعني ايه قال قائل ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فاذا هذا تفريع على ما سبق على على ما سبق فادخال الف هنا قد يشير ماذا الى ان الرسائل السابقه من صنيع المصنف رحمه الله تعالى قد يفهم ذلك فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه الاصول كما عرفنا سابقا جمعوه جمع اصلين وهما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره قال الثلاثه التي يجب على الانسان معرفته وليست هي خاصه بي بهذا العدد بل هي اكثر من, من ذلك فاصول المعتقده للسنه فيما يتعلق بمعرفته للعامه والخاصه اكثر من من ثلاثه ولكنه التمس هنا العدد لسؤالي منكر ونكير يعني الفتنه فتنه القبر من ربك مدينك الى اخره قال أي إذا سألك سائن فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها علم وعمل بمقتضاها أي ما دلت عليه ليس المراد بهذه أن يعلم من ربك ثم لا يعبده ما دينك ثم لا يتبعه من نبيك ثم لا يتبعه هذا مراد لا ليس مراد مسائل فقط تذكر رب الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ولا يعمل شيئا ليس هذا المراد بل لابد ان تكون هذه المعارف الثلاثه مستلزمه للاعتقاد والعمل وام مجرد الاعتقاد دون عمل يدل على ان الاعتقاد فيه خلل كذلك يعني لا نسلم بكون الاعتقاد قد صح من كل وجه لو قال انا اعرف ربي لكنه لا يعبده مطلقا ولا يترك محرما الا يرتكبه قلنا معرفتك فيها دخن معرفتك لا تسلم ماذا أنك عرفت ربك حين يذن تكون المعرفة هذه ماذا تكون معرفة فطرية كمعرفة إبليس لربه لا فرق بين هذا وذا إبليس يعرف ربه أولى فرعون يعرف ربه أولى إذن هؤلاء يعرفون الله عز وجل لكن هذه المعرفة لم تقتضي أن يكون مطيعا مسلما لله عز وجل مؤمنا به وبرسوله فلما كان الامر كذلك هذه المعرفه وجوده وعدمه سواء وليست هي المراده وانما المراد المعرفه الشرعيه وليست المعرفه الفطريه او ما شئت تقول اللغويه التي هي العلم بالله عز وجل فقط بل لا بد ان يصدق ولا بد ان يثمر ولا بد ان يثمر هذا التصديق عملا فان انتفى العمل حيد الله عبرته به اذا قوله اذا سالك سائل قيله يعني ما جعل المصنفون رحمه الله تعالى السؤال المختص بالقبر وانما يكون كذلك في في الدنيا ولذلك قال قيل لك قال الشاهد سالك سائل يعني اي سائل كان اي سائل كان فقال لك ما اصول الثلاثه التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها والعمل بمقتضاها يجب يعني الاعلى درجات الوجوب كما مره بيانه فقول على كل مكلف لان الذي يطالب بالعمل هو المكلف وام من كان دون التكليف فلا يطالب لا يطالب لكن لا يمك من الباطل يعني الصبي الذي يكون دون التكليف لا يطالب بالصلاه ولا يطالب بالزكاه ولا يطالب على وجه العقوبه الا اذا بلغ العشر حينئذ استثنا الصلاه فقط دون غيرها فيضرب عليه اما الصيام ونحوه فالصواب انه لا يقاس على على الصلاه لانه جاء النص بخصوص الصلاه دون دون غيرها فاذا كان كذلك فما يفعل من المنهيات لا يؤخذ به يعني لا ياثم لكن لا يلزم من ذلك ان يمكنه ماذا وليه فذلك فلو لبس ثوبا فيه صوره ياثم لا ياثم لكن لا يذل ولي ان يشتري له ماذا ثوبا فيه في صوره لانه ماذا مكنه من الباطل من المحرم فلا فياثم الولي كذلك سمع الغنى مثلاً لو سمعه الغنى لا يأثى لكن لو مكنه وليه يأثى إذن كل ما كان ممنوعاً على المكلف يمنع منه المكلف الولي أن يمكن الصبي منه والتحديم حينئذ من جهتين على الولي أن لا يسمع هو وأن لا يتلبس بالمنه كذلك أن لا يمكن الصبي من ذلك قال هنا إذن يجب على كل مكلف في احتراز هذه صبته للاحتراز دون المكلف لا وان اختلف اهل العلم الفقهاء في الصبي اذا فعل ناقضا هل يكفر او لا يكفر هذه مساله فيها النزاع قال رحمه الله تعالى فقل يعني مجيبا معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم لانه يخاطب امه محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ صار الرسول معينا صار الرسول معينا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الشاهد الثانيه الاولى عامه والشاهد الثانيه ها خاصه بامتي محمد صلى الله عليه وسلم في النطق اما في الاعتقاد فهو ماذا هو عام لكن من سبق لم يعلم بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن العكس صحيح عكسه صحيح قال اي فقل معرفه العبد ربه ربه بالنصب ها لما تريد النحو رب معرفة العبد ربه, ربه بالنصف مفعول به لأن ما عرف هذا مصدر أو اسمه مصدر مصدر أو اسمه مصدر وهو مضاف إلى الفاعل العبد هذا فاعل لأنه هو الذي يعرف أن يعرف العبد ربه إذا أردت أن تعرف كيف تصوغ المصدر حينيذ تأتي بفعل معرفة العبد تقول أن يعرف العبد صار فاعل ربه صار فاعل مفعولا به اذا رب بالنصب وكذلك ودينه اي معرفه العبد دينه ونبيه اي معرفه العبد نبيه قال هنا في المعرفه الاولى معرفه العبد ربه اي بما تعرف به اليه به اليه ها بما تعرف هو الله عز وجل به هذا الضمير يعود الى ما الى ما اليه اي للعبد في كتابه إلى العبد في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته واسماؤه وصفاته هذا تفسير لما بماذا تعرف الله عز وجل ذكر اسماءه واوصافه وافعاله التي من وقف عليها في كتابه امن به انه رب وانه يستحق ان ان يعبد اذا ما الذي تعرف به الله عز وجل الى عبده هو ما ذكره في كتابه اولا من الادله النقليه والادله العقليه لان الادله العقليه قد اتى بها الشرع مما مثل به المصنف من وحدانيته واسماؤه وصفاته فالقران مشحون باسماء الباري جل وعلا وصفاته وافعاله التي اذا وقف عليها الواقف على بصيره امن وايقن ان هذا الكون خالقه الله عز وجل وهذا اصل الاصول فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيره و... ويقين اصل الاصول لانه ماذا الدين باعتبار الدين هذا فرع عن اثبات من يعبد اولا يؤمن بالله عز وجل ثانيا ما ارسل الله عز وجل به من رسول ودين صار فرعا الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل ينفيه من اصله هل يؤمن بدين ورسول دين من ورسول من هو لم يؤمن برب اصلا لكن اذا اثبت وجود الباري جل وعلا حينئذ الباري ارسل رسولا ومعه كتاب صار ماذا صار الرسول فرعا لاثبات الرب جل وعلا وصار الكتاب كذلك فرعا لاثبات وجود الرب جل وعلا وارسال الرسل ولذين قال اصل الاصول فما سائر الاصول مبنيه على هذا الاصلين قال ودينه الذي تعبدنا به وهو اي هذا الدين فعل ما اوجب علينا ان نفعله وعظمه التوحيد وترك ما اوجب علينا ان نتركه وعظمه الشرك وهذا اصل عظيم فيجب علينا معرفته ولم يقل اصل الاصول لانه فرع عن عن الاول ونبيه يعني معرفته نبيه يعني معرفه العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فانه الواسطه بيننا وبين الله عز وجل ولا طريق لنا الى ما تعبدنا به الا بما جاء به صلى الله عليه وسلم هذا بيان للواسطه لان الواسطه قد تكون باعتبار ماذا باعتبار ان يصرف اليه انواعا من العبادات وهي الشفاعه وهذه باطنه فكل من اثبت واسطه به بهذا المعنى فهو كافر ومرتد عن الاسلام بالاجماع من المعلوم من الدين بالضروره والانبياء والرسل واسطه بين الخالق وبين العباد في ماذا في ابلاغ دين من انكر هذه الواسطه فهو كافر مرتد بالاجماع من المعلوم الدين بالضروره لماذا لانه انكر الرسل انكر رسالات محمد صلى الله عليه وسلم لانه واسطه بين الله تعالى وبيننا بين خلقه قال فانه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الواسطه بيننا وبين الله عز وجل هذا لفظ مجمل فبينه قال ولا طريق لنا إلا ما تعبدنا به يعني الله عز وجل الا بما جاء به صلى الله عليه وسلم وهو ما دل عليه الكتاب والسنه وما عداه فهو فهو باطل وهو وان كان بشرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاهميه معرفته من اهميه معرفه مرسله وما ارسل به يعني هذه كانه يقول لك ماذا كلها متواليه بعضها قد يدخل في في بعض من امن بالله عز وجل امن بدينه كذلك ودين هذا من الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فاينذن الله عز وجل خلق الخلق وارسل اليهم الرسل ارسل اليهم الرسل بماذا بهذا الدين فكلها صارت متفرعه بعضه عن بعض وعن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاصول ثلاثه مجمله يعني في هذا المقام ثم ذكرها بعد مفصله اصلا اصلا تتميما للفائده وتنشيطا للقار يعني اجمل ثم فصلا اجمل ثم فصل هذا من عاده العرب ومن اساليب ان يجمل ثم يفصل يعني يعطيك اولا الخطه العامه ثم بعد ذلك يفصل لك فيما سياتي حين يكون فيه ماذا فيه تنشيط للنفس فان فانه اذا عرفها مجمله وعرف الفاظها وظبطها بقي متشوقا الى معرفه معانيها وهي المقصود بهذه النبذه يعني ما جمع في في هذا المقام وما تقدمها من المسائل الاربع ثم الثلاث ثم مله ابراهيم فلعل بعض تلاميذه قرنها بها يعني ليست من جمع المصنف رحمه الله تعالى هذا قول وقيل هي من جمع المصنف رحمه الله تعالى يعني الذي ضم هذه الرسائل بعضها الى الى بعض هي كلها من كلام المصنف الرساله الاولى لاربع مسائل من كلام المصنف رحمه الله تعالى لكن من الذي وضع وضع في هذا المقام هذا محل نزاع قال رحمه الله تعالى فاذا قيل لك من ربك هذا شروع في ماذا في التفصيل اجمله ثم اراد ان يفصل فاذا قيل لك قال لك قائل والف هذا للتفريع او للتفصيل فاذا قيل لك قال لك قائل من ربك فقل ربي الله الذي ربانا من ربك هذا شروع في تفصيل الاصول الثلاثه التي تقدمت مجمله ذكرها هنا مفصلته فكانه قال الاصل الاول من اصول الدين الثلاثه التي يجب على العبد معرفتها اذا قال لك قائل من ربك اي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه رب هنا في مثل هذا المقام وفي مثل ما ورد في سؤال الملكاين في القبر يراد به ابتداءنا المعبود ابتداءنا المعبود لماذا لان الفتنه والسؤال والامتحان ليس في توحيد الربوبيه وانما هو في توحيد الالوهيه توحيد العمال معبود ليس من من خالقك المشرك يثبت ماذا ان خالقه هو الله عز وجل والموحد يثبت ماذا ان خالقه هو الله عز وجل اذا صار الخالق هو الله عز وجل هذا قدرا مشتركا بين الموحد وبين المشرك هل هذا محل السؤال والابتلاء الجواب لا وانما المراد به الرب هنا المعبود ابتداء المعبود ابتداء حينئذ ان يكون ماذا يكون له حقيقه شرعيه فالرب له معنيان معنى, معنى لغوي ومعنى شرعي المعنى اللغوي يرد الى معنى الربوبيه من الخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك وهذا يدل عليه لسان العرب كذلك ولذلك يقال ماذا الاب يربي ابنه بمعنى انه يعطيه ما ينفق عليه حتى من طعام وشراب حتى ينمو اذا فيه معنى التربيه بالتغذيه بالطعام والشراب نحو ذلك ويراد به في الشرع مع المعنى السابق زياده عليه يراد به المعبود ولذلك ذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى محمد بن وهاب الى ان القول بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه انه من الاسماء التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت بمعنى إذا قيل توحيد الربوبية أو الرب جاء في القرآن دخل فيه توحيد العبادة والعكس بالعكس العكس بالعكس هذا لا إشكال فيه لكن يبقى الإشكال في ماذا إذا جاء لفظ الرب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ربنا الله فقط أو معبودنا استقامة تكون على أي شيء تكون على امتثال الأوامن واجتناب النواهي وهذا لا يكون إلا إذا عرف المعبود لا الخالق فقط إذن إن الذين قالوا ربنا الله جاء مطلقا هنا حينئذ يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه توحيد العبادة لأن الرب في الأصل توحيد ربوبية حينئذ دخل فيه توحيد العبادة وإذا اجتمعا افترقا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رب إله اجتمعا إذن الرب المرد به الخالق هنا وإله الناس واضح المرد به المعبود إذن إله ورب ورب اذا اجتمعوا افترقوا واذا افترقوا اجتمعوا وكذلك توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هنا حصل خلل عند الاشاعره في تفسير الكلمه لهذا السبب لم يدركوا هذا ويفرقوا بين المسالتين قال هنا فاذا قيل لك من ربك قال ماذا اذا قال لك قائل من ربك اي من خالقك ورازقك هذا قدر مشترك ومعبودك زاد هذا المعنى هذا لابد منه الذي ليس لك معبود سواه اذا قيل معبودي بمعنى ماذا اضاف اليه والمتكلم موحد هذا الاصل احد ليس له معبود سواه قال فقل ربي الله الذي رباني اي فقل ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي يعني اثبت وصفين باعتبار الخلق وباعتبار الملك وباعتبار اه كوني معبودا يعني اله الذي اوجدني اثبت وصفين باعتبار الربوبيه خالقي ومالكي ثم قال ومعبودي هذا هو الوصف الشرعي الذي اوجدني من العدم ورباني بالنعيم الظاهره والباطنه المعنى واضح قال ورب جميع العالمين بنعمه اوجدهم من العدم اوجدهم من العدم هذه حقيقه ماذا الخلق خلق ايجاد عن عدم ايجاد عن عدم وعين اطلق لفظ الخلق على المخلوق فلا يفسر بهذا المعنى لا يفسر به بهذا المعنى كذلك ها اذا اثبت وصف ولذلك ياتي به جاء في حديث ان ان المصورين يوم القيامه يقال لهم ماذا احيو ها ما خلقت احيو ما خلقتم هل المراد به ايجادا عن عدم لا وإنما المراد به الخلق الذي يكون في لسان العرب اعتبار التغيير والتبديل يعني تغيير الصوره ياتي الى خشب فيصنع منه ماذا كرسي هو الذي خلق الخشب لا ايجاد عن عدم هذا من خصائص البارئ الجلل وعاله واما التغيير والتبديل مع بقاء الشيء فهذا يسمى خلقا في لسان العرب يسمى خلقا في لسان العرب يريد اذا اضيف الى الى البشر فيكون بهذا المعنى اما ما ذكره المصنفون اوجدا من العدم هذا ليس الا لله عز وجل وغذاهم بالنعم غذاهم غذاهم من وجهين غذاهم من غذا ما به نماء الجسم وقوامه وقيل ما يغتذا به من الطعام والشراب غذاه غذوا بالفتح رباه به وغذاه تغذيه مبالغه وغذاهم بالنعم ونعم الله لا تحصى ظاهره وباطنه كما في قوله تعالى وانت عدوا ها نعمه الله لا تحصوها نعمه الله واحده ها مفرد مضاف هنا اذا يفيد العموم يعني نعم الله ودليل ماذا لا تحصوها لو كانت واحده يمكن احصاؤها نعم لا تعد اصلا هي واحده لا تقبل عند لكن قول لا تحصوها دليل على انه اراد بهذا المعنى ماذا نعمه الله اراد به نعم الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها اي لا تطيقوا عدها هكذا قال المفسر لا تطيقوا عدها ولا قيام شكرها فلله نعمه الايجاد من العدم خلق ونعمه التغذيه هو الذي غذاك وسائل نعمه الظاهره والباطنه من السمع والبصر والمال والالى اخره قال تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا هل أتى على الإنسان هل هنا عند جماهير المفسرين أن بمعنى قد يعني أتى فهل هنا ليس المراد به السؤال هل أتى على الإنسان قيل المراد به آدم عليه السلام قبل أن ينفخ فيه الروح حين قيل مقدر وقيل غير مقدر الله أعلم به قال ابن عباس في رواية أبي صالح أربعون سنة مرت به قبل أن ينفخ فيه الروح وعنه انه خلق من طين فقام 40 سنه ثم من حمئ مسنون 40 سنه ثم من صلصال 40 سنه فتم خلقه بعد 120 سنه اذا حين صار مقدر على هذه الروايه وزاد ابن مسعود انه قام وهو من تراب 40 سنه وتم خلق حنين في 160 سنه زياده على على ما سبق يقال المراد هنا به بالحين انه غير غير معلوم لم يكن شيئا مذكورا اي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا لا في السماء ولا في الارض لم يكن لم يعرف اي موجودا بل معدوما وانما اوجده من العدم اوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده اذا لم يكن الانسان اي انسان سواء كان ادم وغيره لم يكن مذكورا بل كان عدما من الذي اوجده الله عز وجل من الذي نماه رباه الله عز وجل اذا لا يعبد غيره وإنما يعبد من أوجده ومن رباه بي بالنعمة قال وهو معبود ليس لي معبود سواه اذا قيل لك من ربك سئلت هذا السؤال فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو اي رب مذكور معبود ليس لي معبود سواه هذا معنى شرعي اضافه الى لما سبق قال اي هو وحده ما له غيره ما لهي يعني معبود ما اخذه من ها من الهه يا اله او من الها يا له في وجهات الها يا اله بمعنى عبد اذا الاله المراد به المعبود اذا الرب ياتي بمعنى ها المالوه الرب والاله قد ياتي الرب بمعنى الاله ولذلك فسر هنا الرب ماذا بالمعبود الذي هو مدلول الإله لأن إله عرف أنه فعال فعال بمعنى مفعول إذن يكون معناه ماذا معبود وفسر الرب بمعنى المعبود إذن الرب بمعنى الإله الرب بمعنى الإله إذن قد يتدخلان وقد يفترقان وهو معبودي ليس لي معبود سواه أي هو وحده مألوه لا غيره كما أنه سبحانه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو وحده مستحق بأن يعبد وحده دون من سوه لاتصافه بماذا؟ بالصفات التي هي من خصائص المعبود وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى معبودي ليس لي معبود سواه مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله إذن الرب بمعنى, بمعنى المعبود اذا سئل احد من ربك ليس المرمن الذي خلقك فحسب لا بل تعبد من تعبد الله عز وجل قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد هو الثناء على المحمود ما حبه واجلاله وتعظيمه وهذا تعبير من التيميه رحمه الله تعالى في تعريفي الحمد لجمع بين المعنيين ثناء على المحمود يعني الله تعالى يحمد على احسانه ويحمد كذلك على صفاته وكماله كذلك ثم نوعان لي للحمد ما حبي وإجلالي وتعظيم احترازا عن المدح فإنه ثناء على المحمود لكنه لا مع محبة وإجلالي وتعظيم فالفرق بينهم هو باعتبار ما يقوم بالقلب من المحبة والإجلال والاسم الشريف الذي هو لغض الجلال لله عالم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به سواهن فلا يطلق الله على مخلوق البتة بخلاف ماذا بخلاف لظ إله بخلاف لظ إله وأما الإله فإذا ثبت أنه اسم للبار جل وعلا كذلك لا يصح إطلاقه على غير الله عز وجل قال لا يسمى به سواه والرب المالك والسيد هذا فيه في لسان عرب وكذلك يستعمل في الشرع متى عند اقترانه بلفظ الإله ولا يطلق إذا كان محلاً بأل الرب هكذا إلا على الله تعالى لأنه اسم وعلم على الباري جل وعلا وهو لم يأتي في القرآن ولكنه جاء فيه بالسنة كما جاء فيه الحديث فأما الركوع فعظم فيه الرب إذن الرب قال هنا إذن هذا رب محلاً بأل حليذ لا يطلق إلا على الباري جل وعلا لأن أل هنا تدل على ماذا؟ على الكمال ولا يكون رباً من كل وجه إلا حليظ خالق جلا وعلا واما رب الدار ورب البيت هذا لا اشكال فيه لانه مقيد لم يطلق اما الرب هكذا على وجه الكمال هذا ليس لا يكون الا لله عز وجل فهو من خصائصه فلو يسمى احد من المخلوقين الرب لكن هذا لا يمنع ان يكون مقيدا فيجوز حينئذ اضافته الى الى المخلوق جاء بذلك السنه فاذا قيل رب الدابه رب البيت رب الولد الى اخره رب الشات عند الابسبي لماذا لانه جاء مقيدا جاء مقيدا ورب دون اضافه هذا كذلك من اسماء الرب جل وعلا ورب غفور جاء به في القران اما الرب لم ياتي به في القران قال هنا ولا يطلق يعني محلما بال الا على الله تعالى ورب مضاف للعالمين في الايه يعني رب العالمين هنا مضاف اليه وهذا من خصائص الباري جل وعلا رب العالمين يعني بالاضافه اذا كان المعنى لا يصح ان يكون مضافا الى المخلوق اقتصم البارئ جل وعلا فالرب الرب محلا بال من خصائص البارئ جل وعلا رب العالمين ده مضاف كذلك من خصائص البارئ جل وعلا رب الدار ليس من الخصائص لماذا فرقنا للمعنى لرب العالمين جميع العالمين السماوات والارض هذا لا يكون الا الا لله عز وجل قال ولذلك عد بعضهم هذا اسما من اسماء البارئ جل وعلا قال ورب مضاف والعالمين ونضافن إليه والمراد جميع المخلوقات قال وهذه الآية هي أول آية في المصحف في القرآن بعد البسملة وآخر دعوة أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالم وفيها في هذه الآية الدلالة على ماذا تفرده وفيها تفرده بجميع الخلق ورببيتهم ورببيتهم وتصرفه فيهم بما يشاء وهذا مقتضى الربو بي مقتضى الربو بي أنه مالك متصرف متدبر في جميع ما أضيف إليه وهو معبودهم ليس لهم معبود سواهم فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود تب إذا أفرد يعني لم يقتنم بالإله جاء لفظ الرب هكذا إن الذين قالوا ربنا الله سئل في القبر من ربك ما جاء معه الإله حينذ نفسر لماذا بالمعبود فيشمل المعنى اللغوي الخالق الرازق الى اخره ويدخل فيه معنى المعبود يعني شامل ماذا توحيد العباده توحيد العباده كانه قال لا رب لي الا الله يعني لا معبود لي الا الله فان الرب اذا افرد دخل فيه المعبود فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من من سواه قال وكل من سوى الله يعني غير الله عالم عالم ثم ماذا سمع عالمه وجمعه عوالم وعالمون فالوجود قسمان رب مربوم خالق ومخلوق لا ثالث لهم إما خالق وإما مخلوق فكل ما سوى الله عز وجل بأسمائه وصفاته فهو مخلوق كل ما سوى الله فالله خالق وما سوى فهو مخلوق فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية والمربوب هو العالم وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق وغلب هنا العقلاء على على غيرهم قال كل من من هذه في الاصل لا تستعمل للعاقل فلما غلب العقلاء لشرفهم على الجامدات والجوامد حينئذ اتى بمن كل ما سوى الله كل من سوى الله تعبيرا جائزا قال وانا واحد من ذلك العالم لما قال كل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم اذا انا واحد من ذلك العالم اراد به شر الى ماذا لاني مربوب والله عز وجل خالقي ومعبودي اذا يعبد من ها يعبد الخالق المعبود واما ما سواه ودخل فيه كذلك الصالحون والاولياء والرسل والملائكه فهم مربوبون فان لله لا يستحقون ان يعبدوا ولذلك قال وانا واحد من ذلك العالم اذا انا واحد من ذلك العالم المخلوق والله عز وجل الخالق وكذلك من العالم جميع ما عبد من دون الله تعالى فالاصل فيه انه مخلوق والله عز وجل خالقهم قال رحمه الله تعالى اي وانا ايها الانسان واحد من جمله تلك المخلوقات المربوب المتعبد بان يكون الله وحده هو معبودها وحده قال فاذا قيل لك بما عرفت ربك باي شيء من علامات ما الدلالات على على ذلك والادله هنا قد تكون عقليه وقد تكون نقليه قال فقل باياته ومخلوقاته فاذا قيل لك بما عرفت ربك بما هذه الباء حرف جر وما هذه هاء استفاميه وتكتب بحرف ميم فقط دون الالف اذا دخل عليه حرف الجر تحذف الالف لا تكتب بما تثبت الالف غلط هذا كذلك بما بما بما حينئذ ما الاسميه الذي دخل عليه حرف الجر حذفته في الكتابه وفي النطق كذلك الالف عما يتسالون اصل عن ما عن اي شيء يتسالون فتحذف الالف قال هنا بما عرفت ربك بما عرفت تحذف الالف بما عرفت ربك اي فاذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفتك ربك ما الادله معبودك وخالقك فقل باياته ومخلوقاته يعني حصلت المعرفه بماذا بسبب النظر في الايات ومخلوقاته سنقول ان الايات هنا تشمل الكونيه والشرعيه او قلنا تختص بالشرعيه وعطف المخلوقات عليها لا اشكال فيها المراد ماذا ان ما سوى الله عز وجل يدل على وجوده يدل على على وجوده اي فقل عرفته باياته ومخلوقاته التي نصبها دلاله على وحدانيته وتفرده بالربوبيه والالهيه والايات جمع ايه والایه العلامه والدلاله والبرهان والحجه والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما اوجد بعد العدم مخلوق اوجد بعد العدم كان عدم لا شيء ثم صار شيء ثم صار شيئا وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه وآياته كذلك العيانية نسبة للعين يعني تدرك به بالبصرة الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية إذن الآيات نوعان آيات سمعية مرده إلى السمعية يعني الوحي القرآن فتدبره والنظر فيه والتعمق في معانيه يدل على اثبات الباري جل وعلا كذلك ما يتعلق بالعيان مما يشاهد من السماوات والارضين والجبال والمطر الى اخره كل ذلك يدل على ان هذا الكون له خالق وهو الله عز وجل والرسل تخبر عنهم عن الله عز وجل بكلامه الذي تكلم به وهو اياته القوليه ويسدلون على ذلك بمفعولاته مفعولات الله فاعل يفعل او لا يفعل ها يفعل يفعل يجوز ان نقول فاعل ها يجوز ولا يجوز الوصف اصلا يجوز وصفه بالفعل ها جاء في القران ها فعال اذا فعال صيغه مبالغه والله يفعل ما يريد يفعل فاعل يصح من باب الاخبار يصح من باب الاخبار فعال هذا صيغه مبالغه ويفعل هذا دل على اصل الحدث فاذن اذا اشتق منه يكون من بابي من باب الاخبار اذا قال هنا مفعولاته اي اثاره جل على اثار صفاته التي تشهد على صحه ذلك وهي اياته العيانيه والعقل يجمع بين هذه وهذه العقل السليم صحيح الذي لم تاثر به الانحرافات الكلاميه والنحويه يجمع بين هذه وهذه يعني يتامل الايات القوليه ويتامل الايات العينيه فيستدل بها على وجود الباري جل وعلا قال فيرجم بصحه ما جاءت به الرسل فتتفق شهاده السمع والبصر والعقل والفطره وكل شيء من اياته ومخلوقاته وان دقا دال على وحدانيته وتفرده بالربوبيه كما قال الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وفي تسكينة أبداً شاهدوا وفي كل شيء له آية علامة تدل على أنه واحد قال آخر هو أبو نواس تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك تأمل في نبات الأرض وانظر يعني تأمل وتدبر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات من لجين التي يماد الفضة شاخصات شخص بصرهم فبوشخص لذ فتح عينيه وجعل لا يطرف بابصال هي الذهب السبيك باحداق هذا النسخ وعلى على قصب الزبرجد شهادات بان الله ليس له شريكه قال اخر تامل سطور الكائنات فانها من الملك الاعلى اليك رسائله قد خط فيها لو تاملت خطها كتب الا كل شيء ما خلى الله باطل اذا جميع ما يكون في الكون فهو دال على وجود الباري جل على قال فإيجاد هذه المخلوقات أوضحوا دليل على وجود البال تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة فكتاب والسنة مملوء بذلك يعني كل ما يكون في الكون وكذلك دلالة الدولة النصوص الشرعيه داله على وجود البارده اللعله وهذا قد لا يحتاجه المؤمن مسلم لماذا لان لان الفطره سليمه تدل على وجود البارده اللعله وانما هذا يحتاجه من الذي حصل عنده انحراف ولذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى يرى ان اول واجب يؤمر به العبد هو ماذا توحيد لا اله الا الله اوجب الواجبات اول ما يؤمر به العبد هو لا إله إلا الله لكن لو كان عنده فساده في الفطر ويحتاج إلى أن يتأمل على طريقة البدع هذا يكون خاص به لأنه لا يتم الواجب إلا به فواجب عليه هو فقط يعني يحتاج إلى أن يتأمل فإذا كان يشك في وجود الله عز وجل ماذا نصنع به لا حيلة لنا فيه أن يقول له انظر في السماوات انظر فيه في الأراضين إلى خيره قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما فيهن بينهما ايوا من اعظم اياته المشاهده ومن اعظم اياته المشاهده بالابصار الليل والنهار الليل هذا ايه والنهار ايه وكون الليل ياتي على النهار فيغطيه حتى كانه لم يكن ثم ياتي النهار فيذهب بظلمه الليل يتعاقبان حتى كان الليل لم يكن فمديء هذا وذهاب هذا بهذه الصفه وهذه الصوره المشاهده دال اعلم دلاله على وحدانيه خالقه وموجده قال والشمس والقمر اي ومن اعظم اياته المشاهده بالابصار الشمس والقمر وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون دل على اعظم دلاله على وحدانيه موجدهما تعالى وتقدس قال وما فيهن وما بينهما أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها والأراضون السبع وامتدادها وسعت أرجائها وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات وما بين السماوات والأرض من الأهوية الم後ة دمع الهواء والسحاب غير ذلك دال على وحدانيه البالي جل وعلا جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير قال والدليل قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ومن اياته اي بعض اياته من هنا لتبعيض والليل هذا مبتدا مؤخر ومن اياتي هذا خبر مقدم اي ومن حججي وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الداله على ما ذكره المصنف ما تعرف به تعالى الينا بما نراه من مخلوقاته ومنها الليل والنهار فمجئ هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته وحكمته دالت على وحدانيته والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان سخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني الدؤوب مرور الشيء في العمل على عاده جاريه يعني يجريان الى يوم القيامه لا يفتران يجريان دلاله على تفرد تعالى بالخلق والتدبير وهذا وجه سدل المصنف الايه ها هنا ومن اياته اي بعض اياتي ما ذكر في في هذه الايه قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لان السجود عباده واذا كان كذلك وحينئذ لا نسجد لمخلوق البت انما السجود يكون لله عز وجل لان السجود عباره عن نهايه التعظيم والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما يعتريهما التغير فلا يستحقان ان يسجد لهما قال واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ان كنتم تعبدون الله تعالى فاسجدوا لله تعالى اي امر عباده ان يفردوه بالعباده وحده فكما انه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر هو الخالق وحده دون ما سوى حتى المشركون سلموا بذلك أن خالق السماوات والأراضين والشمس والقمر هو الله عز وجل قال فكما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائل المخلوقات فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له ثم قالوا قوله تعالى إن ربكم الله الذي آية لو يأتي بك في وقته والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين